موضوعنا د لله رب العالمين رب ا ا والسلام على سيدنا محمد النبي ل ل على الأمي وعلى ص وصحبه ة و محمد أجمعين آله اليوم في أ ر ك ا ن الحج و ك ي ف ي ة أ د ا ء المناسك من الحج والعمره قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى أ ر ك ا ن الحج خ م س ة ا ل إ ح ر ا م والوقوف ب ع ر ف ة والطواف والسعي والحلق أ و التقصير إذا جعلناه نتكا وهذه ا ل أ م و ر معظمها قد تكلمنا عليه وشرحناه ولكن م ر ة ث ا ن ي ة اتكلم عنه بشكل موجز ا ل إ ح ر ا م هو الدخول في الحج وهو ر ك ن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن ه ولا ينعقد الحج بدونه لقول النبي عليه ل ا ص ل ا ة و ا ل س ل ا إنما ا م ل أ عليه م ا ب ا ل ن و إ ن م ا ل ك ل م ر ي م الحج نوى و ا هو فيه نية الدخول ك ت ب ي ر الإحرام ف ي الثاني الصلاة والرقم ه و ا ل و و ق ف ب ع ر ف ة لقول ا ل ن ب ي صلى الثالث ل عليه وسلم الحج ه عرفة ورقم هو الطواف ب ا ل ك ع ب ة والمراد به طواف ا ل إ ف ا ض ة أ م ا طواف القدوم فهو س ن ة الركن هو طواف ا ل إ ف ا ض ة وقد تكلمنا عنه أ ي ض ا في الدرس الماضي وبشكل مفصل لقوله تعالى و ل ي ت ط و ف بالبيت العتيق و ر ك ن الرابع والسعي بين الصفا والمروه وقد تكلمنا على شرطه وهو أ ن يكون بعد طواف مندوب وبعد طواف صحيح لما روى الدار قطني وغيره ب إ س ن ا د حسن أ ن ه صلى الله عليه وسلم استقبل القبله في السعي وقال يا أ ي ه ا الناس اسعوا ف إ ن السعي قد كتب عليكم والركن الخامس هو الحلق أ و التقصير إ ذ ا جعلناه نسكا وقد الدروت أو التقصير من مناسك الحج وبناء على ذلك فهما أو الحلق بينا أن عندنا أن الماضية المذهل التقصير مناسك في الحج على التقصير رتن أصحى ذلك أركان والركن الحج الذي لم يذكره ا ل إ م ا م النووي و إ ن م ا ذكره الشارع هو الترتيب و الترتيب ليس في كل هذه ا ل أ ر ك ا ن و إ ن م ا هو في معظم هذه ا ل أ ر ك ا ن ولذلك أ ه م ل ه ا ل إ م ا م النووي ف ا ل إ ح ر ا م قبل كل شيء لا ينعقد الحج بدون إ ح ر ا م والوقوف ب ع ر ف ة قد ي ك و ن لابد أ ن يكون قبل ط و ا ف ا ل إ ف ا ض ة ل ا ن صح ا ل طواف ا ل إ ف ا ض ة قبل الوقوف ب ع ر ف ة والطواف لا بد ان يكون قبل السعي السعي م ت أ خ ر عن الطواف ولكن ليس عن طواف ا ل إ ف ا ض ة ولذلك اهمل الامام النووي ركن الترتيب لان السعي قد يكون وراء طواف ا ل ق وقد د و يكون و م ر ا ء ط و ا ف ا ض ة فان جعلناه وراء طواف ا ل ا ف ا ض ة فالترتيب على هذا النحو الاحرام ثم الوقوف ب ع ر ف ة ثم الطواف ثم السعي و ج ع ل ن ه ق ب ل الوقوف بعرفة بان بعرفة ك اهمله ن بعد فالترتيب طوافل قدوم ي غير ت ب و ذ ل ك الامام النووي و ا ل ش ا ل ع عندما نص عليه قال الترتيب في معظم هذه الاركان ح ي ث فيما يشترط فيه الترتيب مثل الاحرام والوقوف ب ع ر ف ة وطواف ا ل ا ف ا ض ة واما ا ل ح ل ق والتقصير فقد ذكرنا ايضا في الدرس الماضي إ ن ه يجوز له أ ن يحلق ثم يطوب ويجوز أ ن يطوف ثم يحلق كلاهما جائز فلا يوجد بينهما ترتيب ف إ ذ ا ا ل أ ر ك ا ن المتفق عليها خ م س ة ا ل إ ح ر ا م والوقوف ب ع ر ف ة والطواف والسعي والحلق أ و التقصير وهذه ا ل أ م و ر ا ل خ م س ة لا تجبر بدم ل أ ن ه ا أ ر ك ا ن وما دامت أ ر ك ا ن ا لا بد من الاتيان بها لا ي ج ب ر ه ا الدم بخلاف الواجبات التي سنتكلم عنها ف إ ن ه ا تجبر بدم, إذا تركها الإنسان تجبر تركها بدم. وهذا ونظير هذا في الصلاه هي ا ل أ ر ك ا ن لو ترك ا ل إ ن س ا ن ركنا من اركان ا ل ص ل ا ة ما تجبر هذه ا ل أ ر ك ا ن بسجود ا ل س و ب ولكنه لو ترك بعضا من أ ب ع ا د ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه يجبر بسجود ا ل س و ب وهنا كذلك إ ذ ا ترك ا ل إ ن س ا ن ركنا من الاركان ما يجبر بالدم ولكنه لو ترك واجبا من الواجبات فيجبر بالدم ما هي الواجبات في الحج واجبات الحج خمسه ة أولا و الإحرام من الميقات وهذه أيضاً من ذ ذكرناها هذا ه معظمها أيضا أمامنا الأمور أو أيضا أولا يبقى بالتفصيل الميقات بعض معنا الآن إلا المتعلقة بما معنا محرمات الإحرام بالتفصيل وإلا إجمالا سابقا الإحرام واجبا واجبات مر لم مر من من الحج قد ف الرابع ا تركه ا ن ن س ج ب تركه د م الرمي يجبب على المبيت ت بالتجنس ص ي الذي ر ذكرناه ا ل ا بمزدلفه واجب من واجبات الحلق اذا تركه الانسان يجبر بدم ب بمزدف الرابع المبيت ي ليالي يمينة ت إن إنسان وهو واجب واجب عليه الدم. الخامس إ ن ن س ا المبيت واجب الدم ا عليه ل وجب وهو ا س ت ن ا ب المحرمات محرمات ا ل إ ح ر ا م التي سنتكلم عنها في الدرس القادم إ ن شاء الله هذه واجبات أولا يوم والرمي والخامس هو الحج الخمسة أولا الإحرام من الميطات الرمي بجمرة العقبة يوم النحر والرمي للجمار ثلاثة أيام التشريف ثالث المبيت الرابع المبيت بميناء والخامس هو استناب محرمات بجمرة بمزرفة من الإحرام. واما طواف الوداع قلنا أ ي ض ا إ ن ه يجبر بدم ولكن طواف الوداع ليس ركنا من أ ر ك ا ن الحج وليس واجبا من واجباته و إ ن م ا هو حق البيت فبعد من الحج من يتوفى طواف الوداع. فطواف بعد يجب بواجب واجبات واجب عليه الوداع الوداع أراد يغادر الانتهاء الحج الانتهاء ناسك كلها إذا الإنسان ما ركلا الحج وإنما وليس من من أن أن هو هو مكة المستقل يجب على ا ل إ ن س ا ن بعد أ ن ينتهي من مناسك الحج إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج من م ك ة أ ن يطوف طواف الوداع وما سوى الوقوف ب ع ر ف ة أ ي من الطواف والسعي و ا ل إ ح ر ا م والحلق أ و التقصير هذه واجبات في العمره ايضا واجبات في الحج وواجبات في الحج عن بشيء واحد ألا وهو الحج العمرة في في فيفتلق الحج العمرة عن بشيء ألا بعرفه هذا في ا ل أ ر ك ا ن كل هذه ا ل أ ر ك ا ن م ش ت ر ك ة ما بين ا ل ع م ر والحج سوى الوقوف ب ع ر ف ة ولكن الترتيب, العمر الترتيب يعتبر في جميع أ ر ك ا ن ه ا أ و ل ا يحرم وثانيا يطوف وثالثا يسعى ورابعا ي ح ل ق أ و يقطر ولا يجوز له أ ن يقدم واحدا من هذه ا ل أ ر ك ا ن على ا ل آ خ ر بخلاف الحج قلنا ان الترتيب واجب في معظم هذه الاركان وليس واجبا في كل الاركان بينما في العمره هذا الترتيب واجب في كل ا ر ك ا ن ي ه اولا يحرم ثانيا يطوف ثالثا يسعى رابعا يحلق او يقصر ب ا ل ن س ب ة ل ك ي ف ي ة اداء المناسك لاداء ا ل نسكين الحج و ا ل ع م ر ة يوجد عندنا ثلاث كيفيات ب أ د ا ء الحج و ا ل ع م ر ة إ ل ا أ ن يكون ا ل أ د ا ء على سبيل إ ف ر ا د ب أ ن يحج وبعد ذلك يعتمر والثاني القران والثالث التمتع فيؤدى ابن س ك ا ن على ث ل ا ث ة أ و ج ه روى البخاري ومسلم عن ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها ن ه ا أ قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ح ج ة الوداع فمنا من أ ه ل بعمره ة ومنا من أ ل بحج ومنا من أ ه ل بحج و ع م ر ة ف ا ل ك ي ف ي ة ا ل أ و ل ى من كيفيات اداء المناسك ا ل إ ف ر ا د و أ ف ض ل ه أ ن يحج الانسان من الميقات يحرم من الميقات ويحج وبعد الفراغ من الحج يخرج الى ادنى ا ل ح ل ويحرم م ر ة ث ا ن ي ة ب ا ل ع م ر ة ك ا ح ر ا م المكي واي مكان من اماكن ا ل ح ل يجزيه ولكن افضل الاماكن التنعيم و ا ل ج ي ر ا ن ة على ما سنذكره ان شاء الله فبعد ان ينتهي من الحج يخرج الى حدود الحرم ادنى الحلم اول بقعة من الحل خارج ل بقعة من ح ر في أ ي ج ه ة من أ ج ز ا ء الحرم وينوي مرة العمره فيرجع وياتي ب أ ع م ا ل ه ا جميعا هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ف ض ل ة في الافراد ولكن ا ل م ق ص و ا أ خ ر ى أ ن ي أ ت ي بالحج في س ن ة و ب ا ل ع م ر ة في س ن ة اخرى يجوز ه ذ او أ أ ن ه يعتمر قبل أ ك ث ر الحج وفي أ ك ث ر الحج يحج قد تعرف ل ح ج و ا ل ع م ر ة الثاني من كيفيات أ د ا ء المناسك القوام ب أ ن يحرم بهما أ ي بالحج و ا ل ع م ر ة معا في أ ش ه ر الحج من النقاط بالحج م ي ق ا ط الحج يحرم بالحج والعمره معا يعمل عمل الحج وتدخل أ ع م ا ل العمره ضمنا ف إ ذ ا طاف يعتبر السعي ط و والعمرة ا وإذا ف للحج ى ع ت ب ر ا للحج س ع ي ل و ا ل ع م ر ة واذا حلق او قصر يعتبر للحج و ل ل ع م ر ة ف ت د خ ل اعمال ا ل ع م ر ة في اعمال الحج لما رواه الترمذي وصححه انه صلى الله عليه وسلم قال من احرم بالحج و ا ل ع م ر ة اجزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا فاذا انتهى من الحج يكون قد انتهى من الحج ومن ا ل ع م ر ة ولكن هذا يجب عليه الدم كما سنذكره بعد قليل ولو احرم ب ع م ر ة في اشهر الحج فينوي الاتباه فأحرم بعمرة وقبل أن يبدأ ب ا ل ل ا ل ا ل ع ت م د ل ا يوجد و عنده ط ا فاحرم قدوم م إ ن طواف وطواف ب ل أن ي ش ر ع بالطواف اراد ان يدخل الحج على ا ل ع م ر قبل الشروع في الطواف يصير ويكون قارنا فاذا طاف لا يجوز له ان يدخل الحج على العمره وهذا كما قاله ا ل إ م ا م ابن المنذر فيكفيه في ذلك عمل الحج لما روى مسلم أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ح ر م ت بعمره فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها ت ب ك فقال ما ش أ ن ك فقالت شئت وقد حل الناس ولم احل ولم أ ط ف بالبيت ل أ ن ا ل م ر أ ة الحائز لا ي ر ز ل ا أ ن ت ط و ف بالبيت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ل بالحج أ ي فوق ا ل ع م ر ة ففعلت ووقفت المواقف حتى إ ذ ا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا ف إ ذ ا يجوز ل ل إ ن س ا ن قبل أ ن يسرع ب أ ع م ا ل العمره و أ و ل أ ع م ا ل عمره عمر الصواب قبل أ ن يشرع ب ا ل ط و ا ب في ا ل ع م ر ة يجوز له أ ن يدخل علي ه الحج هذا إ ذ ا كان في اشهر الحج و أ م ا إ ذ ا كان في غير اشهر الحج فلا يجوز له أ ن يدخل علي ه الحج ل أ ن الحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني ق ميقات وقعدة فوقتها و مخصوص شوال هو وأما ل ليالي الحجة العمر السنة الحج نعم زماني منذ عشر في بأسرها فإذا كان اعتماره في أشهر يجوز ل و ان يدخل الحج على ا ل ع م ر ة و أ م ا إ ذ ا كان اعتباره في غير يدخل الحج ما يدخل الضعيف على القوي إ ذ ا أ ح ر م بالحج ما يجوز له أ ن يدخل ا ل ع م ر ة عليه هذه ا ل ك ي ف ي ة ا ل ث ا ن ي ة في أ د ا ء النسكين الحج و ا ل ع م ر ة ا ل ك ي ف ي ة ا ل ث ا ل ث ة هي التمتع ويحصل ب أ ن يحرم ب ا ل ع م ر ة في أ ش ه ر الحج من نقاط بلده ح ر م بالعمرة ي ق ا ط البلد ويكون هذا في أ ش ه ر الحج ويفرغ منها فهو في م ك ة ثم ينشئ حجا من م ك ة وبناء على ذلك يكون متمتعا تمتع بالحج إ ل ى ا ل ع م ر ة اعتمر ثم أ ح ل من م إ ح ر ا هذا وبعد ل ك ع ن د م جاء موسم الحج موسم أحرم من مكة هذا هو ذ ا ه النوع الثالث من أ ن و ا ع أ د ا ء ا ل ن س ف ي ن الحج والعمره ا ل أ و ل الافراد والثاني القران والثالث التمتع وفي ح ا ل ة التمتع يجب عليه أ ن يفعل كل أ ف ع ا ل العمره ك ا م ل ة ثم يحل منها وعندما يجيء موعد الحج او الزمن الذي يريد ان يحج به يحرم بالحج من جديد ويعمل كل اعمال الحج ومع ذلك هذا ايضا عليه دم ب ا ل س ر و ط التي ت ن ذ ك ر ه ا الان بعد قليل ان شاء الله لكن ما هو الافضل من هذه الكيفيات الثلاث ما هو الافضل هل الافضل ان يحج مفردا ام قارنا ام متمتعا أ م ا ب ا ل ن س ب ة للقران فما قدمه احد من أ ص ح ا ب ن ا و إ ن م ا الخلاف عندنا واقع في تفضيل التمتع أ و تفضيل ا ل إ ف ر ا د و ا ل ر ا ج ع في المذهب والذي عليه جماهير أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم جميعا أ ن ا ل إ ف ر ا د أ ف ض ل من التمتع والتمتع ي أ ت ي بعد ا ل إ ف ر ا د وبعد التمتع القران أ م ا تقديم التمتع على القران ل أ ن المتمتع ياتي بعملين كاملين ياتي بعمل ا ل ع م ر كاملا وياتي بعمل الحج كاملا بينما القارن ياتي بعمل واحد و ي ج ز ي عن الحج وعن العمره وفي قول في لبعض ل أصحابنا ا م ذ ب بأن والسبب إلا أن التمتع الإفراد إلا الجمهور كما الإفراد التمتع كما يقولوا على قلت لكم تقديم على والسبب في ذلك تقديم مقدم في أ ص ح ا ب ن ا منشئوا الخلاف اختلاف ا ل ر و ا ة في إ ح ر ا م ه صلى الله عليه وسلم كيف احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الشيخان البخاري ومسلم عن جابر و ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنهما أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ف ر د الحجه ح ج مفيدا هذه ر و ا ة البخاري ومسلم عن جابر و ع ا ئ ش ة وروي عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم احرم متمتعا هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة م ع ا ر ض ة ل ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى وفي هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا تعارضت الروايات وصحت لابد أ ن يلجا ر ج ا ع ل إلى ل م ا ا ء ت ر ي إ ذ أتعدلت العلماء ر يرجأ و وطحثت ا ا لابد ا ي ت ل أن إ ل ى الترجيح إ ذ ا لم نتمكن من التوفيق بين الروايات, إذا تمكننا من التوفيق بين الروايات وفقنا بين الروايات إ ع م ا ل القولين أ و ل ى من اهمال احدهما هذه ق ا ع د ة عامه م ض ط ر د ة م ا ذ ا ما لا يمكننا أ ن نجمع ما بين القولين نجمع ه بين القولين وهذا ما عليه الفقه كله قول والسلام طهور النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء لا إن ينجسه شيء إ ل ا ما غلب على طعمه أو أوريحه لونه ط ب ع او هذه فيها الزيادة مقال ما أريد الآن ا نتكلم على ل أريد صحة أن ر ا عدمها وإنها ي أريد ة أو أن م ث لونه فقط فهنا عنده ا عجد ل ا ا ت متعارضة الأولى تقول الماء إذا بلغ الماء لا ما يحمل الجماعة تقول وقلتين تقول الأولى إذا لا الخبر الثانية بلغ ينجل ط و ر او لا ينجل إلا غلب ما سي طعمه على أ لونه و أ ريحه ا ع م ا ل القولين اهلى اولى من اهمال أو احدهما فقال ع ل م ا ء الماء ا ل ا بلغ الموقف لكي لم يحمل الخبث مقيد هذا بقول ت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما لم يغلب على طعمه او لونه او ريحه فاذا فانه او طعمه او تغير يتنجس التليلي ريحه لونه بذلك نعمل طعمه مخفص بالاخر احدهما لكن اذا لم نتمكن من اعمال القولين تحارضا من, من كل وجه ماذا نعمل ن ر ج ع للترجيح في هذه العين ويرجع احدى الروايتين على الاخرى وهنا روى البخاري ومسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ر م مفردا وروج عن ابن عمر أ ن ه احرم متمتعا فالعلماء قال ل ا د من ترجيح احدهم على ا ل آ خ ر رجحوا ر و ا ي ة جابر والسيده ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها على ر و ا ي ة ابن عمر قال ب أ ن رواه ت أكثر ر و الذين ة ا رووا ا ل إ ف ر ا د أ ك ث ر من الذين رووا التمتع هذه و ا ح د ة من العوامل أ و العناصر ا ل م ؤ د ي ة إ ل ى الترجيع ح ا ل ن الثاني بأن جابر من الرواة أقدم وأشد عناية بضبط المنافق هذا مرجح ثاني ص صحبة ر جابر الرواة مرجح هذا بضبط أقدم وأشد والمرجح الثالث ا ل إ س م ا ء على انه لا كراهتي ف ه فاختار مع غيره وبناء على ذلك تكون هذه ا ل أ م و ر المزايا التي ذكرناها مرجح له على غيره رابعا فكونه قد وجب عليك الدم هذا دليل على أ ن حجك فيه نقص ش ب ر ت ه بهذا الدم ولذلك قال و ا ل ا ق ر ا ء الافضل ل ن التمتع والقران ل أ ن ه لا يجبر بدم فكونك تجبر حجك بدم دليل على وقوع النقصان قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في المجموع أ ر ا د ان يوفق توفيق أ ي ض ا ما بين الروايات قال الإمام النووي إ م م ا ا ل في انظروا ل والطواب الذي م م ج و ع ع ت ق د ه ا ن إ ل ى جمع الامام النووي رحمه الله الان قال الصواب الذي نعتقده أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ح ر م بحج أ و ل ا ثم أ د خ ل عليه العمره ة ا معارض الكلام الذي ذكرته قبل قريب أن العمرة ذكرته قريب قبل أن لأن تقصر خطوصية الحج أحرم تقول أولا مفردا ثم أ د خ ل عليه صلى الله عليه وسلم ا ل ع م ر ة طيب كيف أ د خ ل ه ا مع ان ا ل ع م ر ة لا تدخل على الحج وقبل قليل ذكر النووي هذا قال وخص بزواجه في تلك السنه ل ل ح ا ج ة فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لبيك عمره في ح ج ة وبهذا يقول الامام النووي ي س خ ل الجمع بين ر و ا ي ا ت م ت ع ا ر ض ة فعمده رواه ا ف ر ا د الذين قالوا ان رسول الله أحرم مفرداً وهو ا ل أ ك ث ر أ و ل الاحرام أ و ل الاحرام احرم رسول الله م ف ي د ا و ع ن د ه رواه القران الذي قالوا ب أ ن ه قران اخرا لانه ادخل العمره في الحجز ومن رن التمتع فهمنا ح ر الذي الإفراد رواه بناء على أول رسول الله في والذي روى بناء القران رواه بناء على آ خ ر أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه اذا ادخل العمره على والذي التمتع مثل رواية عبد على ر بها قال ومن و التمتع أراد به التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع النبي صلى الله وقد به وهو انتفع بالاكتفاء وسلم واحد إذا ادخل العمرة في الحج فانتفع وتمتع قال ويؤيد ذلك إيش انه ي ليؤيده صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في تلك ا ل س ن ة عمره م ف ر د ة لو كان متمتعا ف ك ا ن معناه انه عمل ع م ر ة ثم عمل حجا ولكنه لا روي ان رسول الله اعتمر عمره م ف ر د ة في تلك ا ل ح ج ة فهذا يدل على انه احد امرين اما انه كان مفردا او انه كان قارنا و ف ي ج ن ا كيف وفق النووي ما بين الامرين كان مفردا في ب ي ة الحج ثم ا خ ت ا ر ق ا ر م ه آ خ ر ه والذي روى التمتع أ ر ا د به التمتع اللغوي ولو ز ع ل حجته صلى الله عليه وسلم م ف ر د ة لكان غير معتمر في تلك ا ل س ن ة قال ولم يقل أ ح د إ ن الحج وحده أ ف ض ل من القران إ ذ ا الحج و ا ل ع م ر ة كان مفردا أ ح ر م ب ا ل ع م ر ة ثم بالحج أ و بالحج ثم ب ا ل ع م ر ة هذا افضل من القران ولكن لو اراد ان يحج, يحج قارنا ايهما أ ف ض ل ما حد رجح الحج منفردا بدون ع م ر ة معه على القران بل القران في هذه ا ل ح ا ل ة يكون أ ف ض ل هذا ب ا ل ن س ب ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال النووي وبذلك تنتظم الروايات في حجه صلى الله عليه وسلم بنفسه طيب واصحابه ماذا عملوا ق ا ل و أ م ا ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم فكانوا ث ل ا ث ة اقسام قسم احرموا بحج و ع م ر ة او بحج ومعهم ه د ي وقسم ب ع م ر ة ففرغوا منها ثم احرموا بحج وقسم بحج ولا هدى معهم ف أ م ر ه م صلى الله عليه وسلم أ ن يقلبوه عمره وهو معنى ت س خ الحج إ ل ى ا ل ع م ر ة وهو خاص ب ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ت عنهم ا ل ى ع أ م ر ه م به صلى الله عليه وسلم لبيان م خ ا ل ف ة ما كانت عليه ا ل ج ا ه ل ي ة من تحريم ا ل ع م ر ة في أ ش ه ر الحج واعتقادهم أ ن إ ي ق ا ع ه ا فيه من افجر الفجور كما أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ د خ ل ا ل ع م ر ة على الحج كذلك م مر معنا ا ك يعني من أ ج ل أ ن يخالف ما كان عليه الناس في ا ل ج ا ه ل ي ة فمن روى أ ن ه م كانوا قارنين أ و متمتعين أو مفردين او ل ل ذ ي ن ن ق ا رواية عن الصحابة عن ن ب أ ه مفردين كانوا كانوا قارنين بأنهم ورؤية م ي ورؤية ن بأنهم كانوا م م ت ت ع فمن روى انهم قائمين او متمتعين او مفردين اراد بعضهم اي ان بعضهم كان بهذه الصفه يجب عليه الدم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيقظ من الهدي والمعنى في ايجاب الدم لماذا وجب الدم قال لانه ربح ميقاته أن بأعمال من يحرم الميقات للحج الحج يقوم ذلك وبعد فلما إ ذ ا منها عفونا فرغ عمر رجع ا أ ح ر ب ل الميقات المكان فلما ع م من ر ة دخل مكه وقام باعمال ا ل ع م ر ة وتحلل و أ ر ا د أ ن يحرم بالحج أ ح ر م من المكان الذي هو فيه والمفترض به إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعمل النسك أ ن يحرم من الميقات فكونه لم يحرم من الميقات وجب عليه الدم ربح ميقاتا فكان تركه للميقات مجبورا بهذا الدم الذي أ و ج ب ن ا ه عليه و ا ل ص ر ط في هذا أ ن لا يكون قد رجع إ ل ى الميقات أ م ا لو أ ح ر م ب ا ل ع م ر ة في ا س ه ل الحج وتحلل منها بعد ذلك ولما جاء موعد الحج رجع إ ل ى الميقات أي ميقات من واحرم منه بالحج ودخل م ر ة ثانيه ة ما عاد ل أ ن الميقات الذي ربحه بالتمتع والذي أ و ج ب ن ا عليه الدم من أ ج ل ه ذهب إ ذ رجع إ ل ى الميقات و أ ح ر م منه ودخل والواجب في الدم وفي كل دماء الحج شاه تجزئ في ا ل ا ض ح ي ة هذا هو الدم الواجب في كل مكان نذكر فيه الدم الواجب ن ع ن ي به ما يجزئ في ا ض ح ي ة او سبع ب ق ر ة مما يجزئ ايضا او سبع ب د ن ة مما يجزئ ايضا وسرت ب ب ع ق ة و في هذا ايضا الا يكون من حاضري المسجد الحرام ف إ ذ ا كان من حاضري ن م س ج د الحرام من اهل المسجد من اهل ا ل ب ق ع ة هذا م ا يجب عليه الدم ل أ ن ميقاته المكان الذي هو فيه وبناء على ذلك يعتمر ويحل ويحرم بالحج وينتهي من الحج ولا دم عليه ف إ ذ ا الدم يجب ب ش ر ط ي ن الشرط ا ل أ و ل الا يرجع إ ل ى الميقات والشرط الثاني الا يكون من حاضري ن م س ج د الحرام ب ق و ل ه تعالى ذكّ لم يكن لمن لن أ هذا ل المسجد الحرام ه ه حاضر أي هذا الهدي ذ لمن ك الهدي ل لم يكن أ ه ل ه حاضر المسجد الحرام ومن هم حاضر المسجد الحرام فهو ضابطه متى يقال للانسان إ ن ه من حاضر المسجد الحرام م عليهم الدم بالتمتع متى يقال هذا الكلام من الذين لا يقال هذا يجب ه ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ر حدد م ه الله تعالى ح أ ه ل المسجد طبعا ليس المراد ب أ ه ل المسجد المسجد بذاته المسجد ما كان موجودا في ا ل ج ا ه ل ي ة لابد أ ن يكون شيء آ خ ر غير المسجد المعروف اليوم أ و غير البقعه الصغيره ا ل م ح ي ط ة بالكعبه طبعا ليست هي المراده ل أ ن المسجد الحرام المذكور في ا ل آ ي ة ه لمن ك ل لم يكن أ ه ل ه حاضر المسجد الحرام ليس المراد به ح ق ي ق ة المسجد باتفاق العلماء ما المراد、به. الإمام الرافع قال المراد به من مساكنهم دون مرحلتين من مكة يعني دون مساكن متر لهم الرافع قال القبر حواليه تقريبا هؤلاء يشل يعني أسيلو يقال دون دون به؟ به حاضروا المسجد الحرم. ما حملته يا راجعي على أهل الحرم. لماذا س ج د ل ح لم تحمله على اهل الحرم حملته على من هم دون م س ا ف ة القصر من مكه ولم تحمله على اهل الحرم قال البقعة لان لم اهل حاضر المسجد الحرام ذلك لمن به المسجد المعروف الأهل. المراد به قطعنه المعروف لم المراد المسجد التفاق غيرها. هذه ا ل ب ق ع ة إ م ا أ ن تحمل على مكه او تحمل على الحرم قال وحمله على مكه اقل تجاوزا من حمله على الحرم ل أ ن ا ل ح ر م أوسع د ا ئ ر ة الحرم أ و س ع نحن لا نريد أ نتجاوز كنت نستعمل ا ل ك ل م ة باستعمالها المجازي ف إ ذ ا اردت استعمال ك ل م ة ف معناها المجازي و ا ل د عندي مجازان أ ح د ه م ا قريب من ا ل ح ق ي ق ة والثاني أ ب ع د على ماذا نحمل ا ل ك ل م ة ن ح م ل ه ا على ا ل م ج ا ز ا ل أ ق ر ب إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة حتى لا نتوسع في دائره التجوز م الحمله منهم م ن ه ا على على في ك او على منهم دون مسافة القطر من هم دون م س ا ف ة القصر من زنا الحرام اقرب من حمله على أ ه ل الحرام ب أ س ر ه اقرب تشريح ر ج امام ا امام ا ف ل ل ن و و ر يعني دون مرحلتين من مكة عيس الامام ح ر م من الحرم أن أخذ ل ح ر ل دون ر ح ل ت ي يعني ن من مكة الرافع ومن هم دون مرحلتين يعني من بعد م ك ة من م ك ة تقليلا للتجول كما قال الرافع الامام النووي قال له قلت اصح من ا ل ش ر م والله اعلم من الامور التي خالف بها الامام النووي الامام、الرافعي. هذه ا ل م ث ا ل ه رجح ان الذين يقال فيهم انهم حاضروا المسجد الحرام هم من س ا ن ت بيوتهم دون مرحلتين من الحرم وليس قال ا ل إ م ا م الماودي رحمه الله تعالى إ ن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم. كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم. الا قوله تعالى فول ي وجهك شطر المسجد الحرام هنا أ ر ا د به نفس ا ل ك ع ب ة ومنها بالتوجه إ ل ي ه ا وما سوى ذلك من الآلات ذلك كل مكان ذكر فيه المسجد الحرام ي ر ا ب ه الحرم قال و بناء على ذلك الحاق هذا, هذا المكان ذلك لمن لم يكن أ ه ل ه ح ا ض ر المسجد الحرام يعني حاضر الحرم. حاضري الحرم قريبين من الحرم ف إ ل ح ا ق هذه ا ل آ ي ة ب ا ل أ ع م و ا ل أ غ ل ب أ و ل ى من ا ح ا ق ه ا ب ا ل أ ق ل وبناء على ذلك قلنا من كانت بيوتهم دون وليس مرحلتين من الحرم وليس من الحرام مكة قال والقريب الشيء يقال حاضر قال من إنه تعالى و ا س أ ل ه م عن ا ل ق ر ي ة التي كانت ح ا ض ر ة البحر أ ي قريبه ة م ن فكل منه كان قريبا الحرام من ن يقال إ من حاضر المسجد الحرام ومن هو حد عندنا؟ حد عندنا مسافة عندنا عندنا حاضر حج حج القرب والبعد القرب والبعد قصر هو هي فمن كان دون م س ا ف ة القصر من الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام ومن كان بعد م س ا ف ة القصر من الحرم فهو ليس من, من حاضر المسجد الحرام أي من الناس مرحلتين من الحرم على ر أ ي النووي وهو المفتا ب ي ومن د و و ن كانت زيوتهم دون مرحلتين من مكه على ر أ ي امام الرافع رحمه الله تعالى وهو راي مرجوح ضعيف في ا ل م ذ ه والشرط الثالث أ ن تقع عمرته في اشهر الحج من سنته و أ م ا لو وقعت عمرته في غير اشهر الحج فلا يقال إ ن ه متمتع ف إ ن كان للمتمتع مسكنان له مسكنان م أ ح د ه م ا بعيد و ا ل آ خ ر قريب فهل يعتبر من حاضر المسجد الحرام أ م لا يعتبر كذلك له مسكنان واحد بعيد قريب من الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام قطعا و ا ل آ خ ر بعيد من الحرم بينه وبين الحرم مئات كيلومترات بعيد كيف نعتبره ا ل آ ن هل نعتبره من حاضر المسجد الحرام أ م نعتبره من البعيدين عن المسجد الحرام ق ا ل ا اعتبر في كونه من الحاضرين أ و غيرهم ك ث ر ة إ ق ا م ت ه ل أ ح د ه م ا ف إ ن كان غالب, إقام... غالب اقامته في القريب فهو من حاضر المسجد الحرام و إ ذ ا كان غالب اقامته في البعيد ونادرا ما ياتي الى القريب فهو من البعيدين قال إقامته فان ا س ت و ى إ ق ا م ت ه بهما اعتبر بوجود ا ل أ ه ل والمال والمراد ب ا ل أ ه ل ا ل ز و ج ة و ا ل أ و ل ا د الذين تحت رعايته في ح ج ر ي دون ا ل آ ب ا ء والاخوه فاعتبر الوجودppe الدول فاحتبر أ اعتذر بمكان الاهجر فاذا انتفى شرط من هذه الشروط ا ل ث ل ا ث ة بان كان من حاضر المسجد ا ل حرام او كانت عمرته فيجر اشكر الحج او كان قد رجع الى الميقات فلا يجب عليه الدم اذا ا ن ش أ الحج من م ك ة وكان آ ف ا ق ي ا ولم يرجع الى النقاط وبناء على ذلك يجب عليه الدم ليجبر هذا الذي فعله من ترك الميقات متى يجب الدم تمتع كان آ ف ا ق ي ا وتجاوز الميقات العمره ثم تحلل منها ثم أ ح ر م بالحج من م ك ة ووجب عليه الدم متى يجب عليه أ ن يفعله هل له زمن معين الدم الواجب في التمتع هل له زمن معين ام ليس له زمن لا شك أولاً وقبل كل شيء ان الافضل ان يذبحه في يوم النحر في زمن ا ل ا ض ح ي ة خرج و من خلال ا ل ل ي م ة ا ل ث ل ا ث ة م ا ل ك واحمد وابي حنيفه لانهم قالوا لا يجوز ذبح دماء ا ل و ا ج ب ة الا في يوم النحر و ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة في الفقه الخروج من الخلاف مستحب وبناء على ذلك ت ا ل ض ل ل ل إ ن س ا ن أ ن يذبح في يوم النحر هذا هو الافضل ولكن ا ل ج و ا ل يجوز له أ ن يذبح بمجرد احرام ل عليه أن لأنه الآن يقال إنه وجب عليه ح يذبح ج يجب وجب إنه أن د وقبل أ ن يحرم بالحج ما عليه شيء من المحتمل الا يحج هل يقال له إ ن ه متمتع ما يقال إ ن ه متمتع ف إ ذ ا احرم بالحج وقد وجب عليه ا ل د م ب م ج ر د إ ح ر ا م ه بالحج وجب عليه واذا وجب عليه اجزاه فعله بمجرد وجوبه ل أ ن ه يصير حينئذ متمتعا ب ا ل ع م ر ة الى الحج ف إ ذ ا وجب أ ج ز ا ه ذ فإذا وعندنا ا ل آ ن ا ل أ ف ض ل والجائز يجوز له أ ن يذبحه بمجرد إ ح ر ا م ه ب ا ل ع ج ل ت خ ل وقته فلو ذبحه ف ن ي من ا ل ع و د ة ولكن ا ل أ ف ض ل له أ ن يؤخره إ ل ى زمن ا ل ت ط ح ي ه ي و م النحر فيذبح في ذلك اليوم خروجا من خلاف الائمه الثلاثه ف إ ن عجز عنه ما استطاع أ ن يذبح وجب عليه الدم ولكنه ما استطاع عجز حلبه سكسا بان فقد ما وجدت ح ط س ي او فقدت ث مثل ه هذا له يقال فاقد شكفي م الماء ا للتيمم ت ي م م وان م اما ا ان ء يكون فقدا فقدا يجد حبثيا لان لا ا ل ي ا ر لجراع ض او او او لحوف ل فسوى ذلك من مبيحات التيمم ف إ ن عجز عن الدم إ م ا أ ن يكون حسا ب أ ن لا يجد السمن أ و ما يجد الذبيحه الا تريد أ ن يذبحها او شرعا اجل عجز ا ل س ر ع أ ن يجد ما يذبحه ولكن ب أ ك ث ر من ثمن ا ل مثل ذهب ليشتري شاه فقال ثمنها م ئ ة دينار مثلا هذا استغلال على ما هذا و معروف اليوم اليوم من صار الفجر طاغير في استغلال الحجاج ان اليوم الحج صار استغلال الفجر فقط ه الذي يريده معظم الناس هناك استغلال الحج وابتزاز امواله قال فاذا راى د و ا ان يفتز يعتبر فرعي الحاج قال هذا ر أ ان السعر اكثر من سعر المثل اما لو كان ثمن الشاه مثلا في غير موسم الحج ثمنها وفي موسم الحج زادت دينارا أ و دينارين هذا م ا يعتبر في أ ن ه استغلال أ م ا لو زادت ز ي ا د ة فيها شجعه ارادوا ان يستغلوا الحاج ما يجب عليه أ ن يذبح في ا له ح ا ج ل بدل له فقد سرعي فقط تيكلف سرعي على عن يجب زيادة زيادة يعني نحن ذكرنا تكلمنا قلنا لما الوجود الحاج ما ثمن ثمن الماء بيادة ا عن ثمن المثل الله عنه لان م ل ولو شيء يسير جزء ل ل ه ع ه الله ح أ ن ا ل ل تعالى ما أ و ج ب هذه الواجبات على البشر حتى يبتزهم بعض النصوص الماكرين انتهى الناس بقطاع الطريق قالوا الان ل ص و ص في وسط الحرم يعني كانت الناس من تغير الوضع تخاف من في الطريق تخافه آن أنه الحرم فإذا الإنسان وجد حيبتر ادفع ثمن الشهر ضعف ثمنها في غير وقت الحج قال ما يجب عليه هذا يعتبر ك أ ن ه فقدها شرعا ل أ ن ه ا غير م و ج و د ة ي ع ل م و ا هذا فان عجز عنه حسا ب أ ن فقد ثمنه أ و فقده أو شرعا ب أ ن وجده ب أ ك ث ر من ثمن مثله أ و كان محتاجا اليه حمزه ثمن والسعر عادي لكن محتاج له يريد ان ياكل هذا يعتبر فاقد شرعا. ف إ ن عجز عنه في موضعه وهو في الحرم صام هناك بدل عنه وهو الصيام يصوم ع ش ر ة أ ي ا م ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج و س ب ع ة إ ذ ا رجع إ ل ى أ ه ل ه لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في لم أيام رجعتم تلك عشرة كاملة لمن لم للحرم يكن النسج ثلاثة الحج تلك لذلك أهله يجد إذا حاضر وسبعة عشرة وهذه ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة تستحب قبل يوم ع ر ف ة ل أ ن ه يسن للحج ا أ ن يفطر في يوم ع ر ف ة بخلاف غير الحاج ويندب أ ن تكون متتابعه ويصوم سبعه ة إذا رجع إلى رجع أ ل قوله ه ت ع اذا ل ى وسبعة إ رجع ت و ل ق و ل ل ص ى اهله ل ل ع ي وسلم فمن لم فليصم ثلاثة الحج فمن أيام في يجد هديا و س ب ع ة إ ذ ا رجع إ ل ى أ ه ل ه رواه البخاري ومسلم فلا يجوز له ان يصوم في الطريق فان اراد الاقامه لمكه صامها بها ما في مانع ويندب ت ت ب ع الايام الثلاثه وكذلك الايام السبعه يندب له ت ت ب ع ه ا فمن لم يصم ثلاثه ايام في الحج ورجع الى أ ه ل ه من صام في الحج و أ ر ا د أ ن يقضيها لا بد من صيام ا ل ع ش ر ة قال يجب قضاؤها ولكنه يفرقها يصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم يفطر يوما وبعد ذلك يصوم الايام ا ل س ب ع ة ل أ ن الواجب في صيامها أ ن تصام على مرحلتين أ و في وقتين متباينين ا ل أ و ل قبل الحج والثاني بعد الحج أن يكون بينهما فاصل زمني. فاذا لم يتمكن من الفاصل الطبيعي وهو أ ي ا م عرفة يوم النحر ويوم عرفة وثلاثه ي و و م عرفة ايام التشريق أ و أ ث ن ا ء الطريق طيب رجع إلى و اراد أ ن يقضي هذه ا ل أ ي ا م وجب عليه أ ن يقضيها على هذا النحو يصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم يفصل بعد ذلك يصوم ا ل أ ي ا م ا ل س ب ع وكذلك يجب الدم على القارئ روى البخاري ومسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع انه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت وكنا ق ا ر ن ا ت وهذا الدم كدم التمتع إ م ا أ ن يكون ش ا ك ا و إ م ا أ ن يكون سبع ب ق ر ة و إ م ا أ ن يكون سبع ب د ن ة قال ا ل إ م ا م النووي قلت بشرط الا يكون من حاضر ي المسجد الحرام م حكم ح ك المتمتع في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجب عليه ادبته صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله و ح ب ه وسلم